يسعدني يا حبني لكم أ ن اطرح لكم التويتها ا ل ص و ت ي ة ا ل ث ا ن ي ة بما أ ن ك م طبعا تنتظروني من زمان و ح ب أ ق و ل ل ك م وحشتوني بعد ه ا ل م ق ا ط ع ة والشي الوحيد اللي ما وحشني يمكن هو صديقي عزوز ما ه و ل ن ي ما أ ح ب لا ح ش ة طبعا من يقدر ما يحب عزوز وتصحيحه التلقائي وسعد البريكة يا حبني لهم ثلاثتهم ج م ل ة و ت ف ص ي ل ة لكنه ما وحشني ل أ ن ي دايما م ت ك معه في صومعتها ل م ت و ا ض ع ة في غار وسطح الجبال عسير ل أ ن ه يعيش ح ي ا ة تقشف اليومين يا حبني له المهم يا حبني لكم حبيت أبارك لكم محافظ وساهر وأستغل هالفرصة بتكذب الخبر اللي لكم لكم وأستغل يقول في عائلة حبني حبيت في سعودية بتكذب إنه المقبرة ذا؟ وش هالكلام أ ن ا طول عمري مع أ ص د ق ا ئ ي الامراء ولا م ر ة شفت واحد منهم يسكن م ق ب ر ة ل ه ا ل د ر ج ة وصل الافتراء في الناس لا إله إ ل اله ا ل وفي الا خ ت م أحب أشكر الله <تصفيق> م